سقيهم يا كتائب الاحرار مرفوضين العيش في ثياب العاري اشعل النار في دخيل ليس يحمي الديار مثل النار بسقيهم يا كتائب الاحرار مرفوضين في ثياب العاري اشعل النار دخيل من سيحمي الديار مثل النار وانفض عنك كل قيد وتقوم كتقود جمعا لالنار في عقيق القيد وقوم كسعود جمعنا للثار في سمي في حمك يرقب فجرا وينادي ويناجى متفاك سار وينامج متفاك سار نسقهم يا وفضل عيش في ثياب العار اشعير النار دخيل ليس يحمي الديار مثل النار والمحا يضرب عطفه دخيل تتنادى من ذا يقيل عثار والنحارب عطفه دخيل تتنادى من لا يقيل عثار اصق الصمت واستباب ضمل وتنادى العيد وقال انتظاري وتماد العيد وقال انتظاري <تصفيق> مزقهم يكتائب الاحرار والفضل عيش في ثياب العاري اشعل النار في كيام دخيل ليس يحمي الديار مثل النار طفح الكيل واستباد بشوم وتمادت عصبة الاشرار طفح الكيل واستباد بشوم وتمادت عصبة الاشرار يسعون <تصفيق> La Iglesia de Jesucristo de los يتباهى بالنبي والأغار يتباهى بالنبي والأغار اسقيهم يا كتائب الأحرار وفضل عيش في ثياب العار أشعلت نار فيك يا من دخيل ليس يحمي الديار مثل النار خاطبيهم في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار خاطبيهم في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار صاادر اليهود ما زال رمزا لجبان لجبان المقامر لجبان مقامر غدار مسجدهم يا كتائب الاحرار وفضل في ثياب العالي اشعل النار في كيان الدخيل ليس يحل بالديار مثل النار وارفعوا يا الادي وقولي قد علت همتي وعين الاستقبال وصعيره ينجي هذه وقولي قد علت همتي وعين الاستقبال عاهدها ان تقود جموعا تتحدى تتحدى العدو في اصرار تتحدى العدو في اصرار نسقيهم يا كتائب الاحرار ورفض العيش في ثياب العار اشعين نرى فيك ان الدخيل ليس يحمي الديار مثل النار علمتنا الايام ان نتنادي من منى يدير خير حوار علمتنا الايام ان نتنادي سلام خير حوار وحديث لسان من غير فعل يلبس الخانعين يلبس الخانعين ثوب الصغار يلبس الخانعين ثوب الصغار نسقهم يا كتائب الأحرار ونفض العيش في ثلاب العار أشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار ليزول الظلم من كل بيت وتشعى عن ليزول الظلم من كل بيت وتشعى النبو بالأنوار سصائقه بخير سلاح بجهاد بجهاد يطح بالكفار بجهاد يطح بالكفار مسقهم يا كتائب الأحرار والفض العش في ثياب العار اشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مزقهم يا كتائب الأحرار ارفض العيش في ثياب العار اشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل